Bella تجد أطرافه مزعاد وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاد فكت أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون يا ربي بلغ سيد الخلق عنا السلام والتحية والصلاة المباركة الطيبة الدائمة دوام الليل والنهار يا رب اجزه خير ما نبي جزيت نبيا عن أمته جزاء ما قدم وما هدى وما أسدى وما علم وما جاهد صلى الله عليه وسلم الليلة أيها المشاهدون ليلة نعيش فيها انطلاق الفجر الجديد بزوغ شمس الفجر الجديد فجرنا الجديد الباهي الذي بدأ بإقرأ بدأ بالرسالة بدأ بلا إله إلا الله الآن الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حرام يتعبّد يتعب صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل أن ينزل عليه ربه وحيا الله ألهمه فكان يخرج صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى غار حراء هناك ومعه شيء من الخبز الجاف في قطعة كماش ويجلس يتأمل ويتعبد على عبادة الله أعلم بها لم نخبر بها لكنها توصله على الفطرة إلى توحيد الباري وفي تلك الليالي التي أقامها صلى الله عليه وسلم يبدأ الحدث العظيم وتبدأ الساعة الكبرى التي اتصلت فيها الأرض بالسماء والحياه بالموت والقوه بالضعف والغنى بالفكر تلك اللحظة التي غيرت مسار, مسار التاريخ تماما والتي أحدثت أكبر انقلاب في تاريخ الإنسان وفي تاريخ الحضارات وفي تاريخ الشعوب إنها بلحظة نزول الرسالة على محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الليلة ليلة نزول الإقرة يبدأ الفجر الجديد يبدأ فجر, فجر لا إله إلا الله محمد رسول الله فجر الإيمان على العالم وتنتهي الخرافة والشرك والوثنية وتؤسس أعظم حضارة في العالم من تلك الليلة ولذلك يقول بعض العامة ليلة الغار جبريل ومحمد وآخر الليل خير من أولا هذا هو وهذه الليلة ليلة إطرة هي محفورة في ذاكرتنا مكتوبة في قلوبنا مسطرة في دمائنا كل قلب يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينسى ليلة إطرة يوم نزل جبريل على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وكان هذا الوحي الذي فيه الحياة وفيه الخير وفيه النور بدايته من تلك الليلة وينزل جبريل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لكن ليس في صورة التي خلقه الله عليها فلو, فلو ستمائة جناح كل جناح واحد يسد ما بين المشرك إلى المغرب لكن نزل في صورة رجل ليستطيع رسول الله سلم رؤيته وليستطيع أن يبصره ودخل عليه في الغار غريب يدخل بلا سابق انذار ولا سابق معرفة ويأتي إلى هذا إلى محمد بن عبد الله قبل النبوة عليه الصلاة والسلام وهو يتحنف في الغار وخرج من مجتمع وثني من مجتمع الشرك مجتمع الخرافة مجتمع الزور والبهتان خرج وحيدا منفردا عليه الصلاة والسلام ولهذا العظماء يعتزلون عن الزور وعن البهتان وينؤون بأنفسهم ويبتعدون عن, عن, عن المجتمع والتشويش الذي يعيشوا هؤلاء السفهاء والبسطاء والحقراء في تلك الليلة دخل جبريل أرسله ربه كلفه مولاه أن ينزل بوحي من الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام برسالة من الله من آمن بها فله السعادة في الدنيا والآخرة وله جنات النعيم ومن كفر بها فعليه لعنة الله وله عذاب الله خالدا مخلدا في النار إنها ليلة المفاصلة والفرقان ويأتي جبريل لا يأتي جبريل من عند نفسه يأتي من عند الباري سبحانه وتعالى برسالة إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة هي هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو القرآن لكن أول ما نزل إقرأ وأتى جبريل إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام واقترب منه وجلس عنده وكان إقرأ بلا مقدمات ولا دروس ولا محاضرات وهو صلى الله عليه وسلم يعيش فترة الاميه فصلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم في جامعه صلى الله ولا دخل مدرسه ولا كليه بل محمد صلى الله عليه ولا طبشوره ولا دفتر حتى كفاك بالعلم العلمي في الامي معجزه في الجاهليه والتاديب في اليتيم اتا يقول له اقرا فيقول صلى الله عليه وسلم صادق يقول وسلم صادق قال اقرا قال ما أنا بقارب مرة ثانية وهذا معناه أنني ما سبق لي أن قرأت من قبل وما تعلمت القراءة ليس معناه أنني لا أقرأ يعني أنني أعصى القراءة التي تقال لي إذا علمتني شيئا قال اقرأ وأتى في الثالثة فضمه على صدري وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الآن تبدأ دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الآن تبدأ رسالته بأبهم صلى الله عليه وسلم بكلمة إقرأ وفيها عبرة اول كلمة نزلت على سيد الخامس صلى الله عليه وسلم كلمة إقرأ وهو العلم والمعرفة وطلب العلم طلب المعرفة وهو يعني معايشة الحرف وهي أن نتعلم هذه رسالتنا تبدأ بإقرأ يا أمة إقرأ أما وقفتم وقف التأمل وتفكرتم في هذه الكلمة أما معناها أن نتعلم أما معناها نبحث دائما في المعرفة أما معناها أن العلم هو أفضل مطلوب وأنه ينبغي علينا أن نحترم القراءة ونحترم الكتابة ونحترم الكتاب النافع المفيد أليس معنا هذا أن نتعلم وأن ننشر الثقافة والمعرفة في أجيارنا وفي بيوتنا أليس معنا هذا أن كلمة إكره أنها مفتاح المعرفة مفتاح المجد مفتاح العز مفتاح بناء الحضارة أمة لا تقرأ لا خير فيها أمة لا تقرأ ولا, ولا تتعلم ولا وليست مستعدة لطلب المعرفة أمة لا تستهل القيادة ولا السيادة ولا الريادة ولا ت... ولا وليست مؤهلة اصلا تقود العالم فرسولنا صلى الله عليه وسلم أمره ربه وكلفه وشرفه وأول ما نزل عليه اقرأ هكذا وهو رسول الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يسبق له أن يقرأ ولكن يقول بعض الناس أنه اقرأ الذي سوف يقال لك ومعناها تعلم العلم الذي سوف ياتيك ومعناه أيضا عند, بعض عند البعض اقرأ أيضا اقرأ في الكون الكون يا إخوة كتاب مفتوح كان عليه الصلاة والسلام يجلس في غار حراء ثم يطل بعينه الشريفتين على الكون فيقرأ في هذا الكتاب الكتاب كتاب الكون هو كتاب مشهود منظور كما يقول إلي أبو ماضي وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابه اقرأ, اقرأ أيها الإنسان في الكون اقرأ في السماء اقرأ في الشمس الصاطعة اقرأ في النجوم اللامعة اقرأ في الجدول والغدير اقرأ في الماء النمير اقرأ في السناء اقرأ في الظهاء اقرأ في الظلماء اقرأ في الورقة اقرأ في اليرقة اقرأ في, في كل ذرة وفي كل نقطه وفي كل وردة وفي كل زهرة لتدل تدلك على أن الخالق هو السميع البصير سبحانه وتعالى فنزلت أول كلمة على سيد الخارسنا عليه وسلم تقول له اقرأ احتراما للعلم وللمعرفة ولذلك الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم فهو مبعوث بهدى وعلم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا وإنما ورفوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر الرسول اللي سلم بعث بالعلم النافع والعمل الصالح فأتباعه يتعلمون العلم أتباعه ليسوا قسالة أتباع الرسول اللي سلم لا يهجرون المعرفة والقراءة أتباع الرسول اللي سلم يحرصون على التفقه في الدين على المعرفة بسائر المعارف بسائر الفنون وسائر الأنواع العلوم العلوم الأرضية علوم الدنيا علوم الشريعة علوم الآخرة علوم الإنسان علوم الكون كل علم يوصلك إلى خير في الدنيا والآخرة تقرأه تتخصص فيه تبحث لأن ديننا نزل بكلمة إقرأ ولم يتركوا كذا إقرأ لكن وجه هذا القراءة وجه الله سبحانه هذه القراءة وهذا العلم وهذا إرشاد إلى أن العلم لا بد أن يكون صحيحاً ليس علماً منحرفا عن من هجب الله لأن العلم لما ترك انفصل العلم عن الإيمان يعني ظل كثير من الناس بسبب هذا العلم الذي لا يقوده الإيمان ولا التوحيد ولذلك الآن تجد أن العلم لما تطور في بعض, في بعض نواحيه بلا ظابط من إيمان أنتج لنا قنابل ذرية وإبادة بشرية وأنتج لنا يعني الاستنساخ وأنتج بعض التخصصات يعني التي تسمى القذرة المحاربة للإنسانية وللفطرة ولمعالم بشرية الإنسان فهنا قال اقرأ باسم ربك ترشيدا للكراءة تكون بسم الله متوكلا على الله مستعينا بالله قراءة توصلك إلى رضوان الله عز وجل قراءة تسبب لك أو تورث لك الاستخلاف في الأرض واحترام البشرية واحترام الإنسانية قال اقرأ باسمي ربك واذكره بربك قبل الاله فإنه سبحانه وتعالى الإله ولكنه سبحانه هو المنعم وهو الخالق وهو الرازق يقول إن الخالق والرب هو الله وحده سبحانه وتعالى فستعم بالله وتوكل عليه وقرأ باسمه فهو ربك الذي رباك وهو الذي تولاك وهو الذي حفظك وهو الذي أعطاك وهو الذي أشدأ إليك كل جميل وأعطاك كل معروف الذي خلق هذه من أول القضايا بعد القرآن تعرف أن الذي خلق تقرر هذه القضية وتهظمها وتعرفها وتفهمها وهم يعرف حتى كفار قريشا أن الخالق هو الله لكنها معرفة لم تصل من توحيد الله وإلى الإمام بإلوهية الله وجل ولا إخلاص العبادة له لا يكفي أنك تعرف فقط أن الخالق هو الله ثم لا تعمل بمكتظى هذه المعرفة هذه المعرفة توصلك إلى عبودية الواحد الأحد إلى ألوهيته إلى, إلى, إلى, إلى إخلاص العمل له سبحانه وتعالى إلى ترك الشرك به سبحانه وتعالى فهنا قال الذي خلق والحقيقة أن قضية الخلق قضية كبرى لا خالق إلا الله ولذلك قول موسى لف العون لما سأله قال فمن ربكم يا موسى قال رب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فسبحان الذي خلق والذي صور وهذا الذي تحدى به الخالق وهي قضية الكبرى في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وألوهية أنه خلق سبحانه حتى جل في علاه الحمد لله الذي خلق السماوات وأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم اعدلون فهو الخالق وحده وجل في علاه لا إله إلاه حتى تحدث سبحانه وتعالى الناس يقول هذا خلق الله فأرني ماذا خلق الذين من دونه فأرني خلقه مشهود ومعروض للناس فيقول لرسول صلى الله عليه وسلم وهي أول كلمة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق فتوكل عليه لأنه يستاهل سبحانه الذي خلق أن تقرأ باسمه وأن تتعلم باسمه وأن تدعو إليه سبحانه وتعالى وفيه دليل عنه قبل أن نعمل أن نتعلم ولهذا يقول البخاري في الصيح باب العلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل على أن نتعلم يا إخوة افتحوا أذهانكم للتعليم افتحوا أسماعكم افتحوا أبصاركم أيها الجين اقرأوا تعلموا افتحوا مكتبات بيتية ديننا يدعوكم إلى أن تكروا إلى أن, أن تطالعوا الكتب وأن... وأن تحفظوا وأن تطلبوا المعارف الأخرى المعارف الإنسانية التي سبقنا بها... فيها القوم وبقينا نحن في الهامشين التي تعيشها الأمة الآن ولأريد أن نسرف في جب ذات لكن ينبغي أن نعود, نعود إلى دين الصحيح الذي يدعو إلى المعرفة يدعو إلى العلم يدعو إلى الرياضة والسيادة ويدعو إلى الإنتاج خلق الإنسان من علق سبحان الخالق هذه الكلمات الأولى التي تقر في قلب الرسول عليه وسلم ويعلم بها صلى الله عليه وسلم كل مسلم متبع له الذي خلق خلق الإنسان من علق الله وحده الذي خلق هذا الإنسان وسبحان الله سوف تبدأ رحلة هذا الدين جديد مع الإنسان تعلم الإنسان من هو خالقه وماذا ينبغي له وماذا يحل له وماذا يحرم له فيا أيها الإنسان أتريد النجاة يا أيها الإنسان بغض النظر عن لونك أنت تسمعه الآن أو عن جنسك أو قبيلتك أو أسرتك أيها الإنسان والله لا سعادة ولا فلاح لك إلا باتباع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله أيها الإنسان أنا لك أن تحكم العقل وأن تتبع الفطرة وأن تهتدي بالدليل والوحي والبرهان فعلينا جميعا أن نقف وقفة إجلال لهذا المشهد في ليلة الغار في ليلة إقراء وسوف ولان نعود إليه صلى الله عليه وسلم وفي الغار في تلك الليلة الليلة العظيمة الليلة المشهودة اللقاء الأول مع جبريل اللقاء المبارك محمد في فؤاد الغار يرتجف في كفه المجد والتاريخ والشرف مزمن في رداء الوحي جل نور من الله لا صؤف ولا خصف هذه الليلة هي ليلة البشرى ليلة ميلاد الأمة مي مولد الأمة تلك الليلة ليلة أكرى يوم أتى جبريل عليه السلام على محمد عليه الصلاة والسلام هذه الليلة بدأ الميلاد الجديد كما يقول كما سبق البردوني بشرى من الغيب من السمام عند الواحد الحد ألقت في فم الغاري وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد أنواري وشقة الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار هذه الليلة فنواصل الخطاب الآن الذي نزل عليه على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يوم نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وهنا تكريم الإنسان فإن الله هو الذي خلق الإنسان والحيوان والجماد ولكن فرد ذكر الإنسان هنا تكريم الإنسان ولكن كرمنا بني آدم والإنسان رفعه الله سبحانه وتعالى وعلى قدره واجعله حقا ولذلك حقوق الإنسان هي في الإسلام الذي يحفظ إنسانية الإنسان هو الإسلام الدين العظيم الذي حفظ حتى حتى حقوق البهائم حتى أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أن, أن امرأة من بني إسرائيل أنها حبست ف حتى ماتت الهرة فعذبها الله لأنها, لأنها تسببت في موت الهرة والله عز وجل أنجى امرأة وتابع الامرأة ورحم امرأة كانت بغيا لأنها أسكت كلبا فكيف إذا فعل الإنسان خيرا بالإنسان وحفظ حق الإنسان قال خلق الإنسان من علق وهو جمع علقه الماء الذي يريقه الرجل وعماء المرأة هذا أصل الإنسان يا أيها الإنسان يا من تطاول وشمخر يا يعني يعني شمخ وافتخر وحاول أن يباهي وحاول أن يعجب بنفسه ترى أصلكم مهين أيها الإنسان أنت منطين أيها الإنسان أنت بدأت من مادة أنت تعرفها وتعرف من أنتت هذه المادة وتعرف من أن وتعرف المكان يا أيها الإنسان عليك أن تفهم هذا وأن تعرف أن الجلال والعظمة هو الكبرياء للأه الواحد الأحد فهنا قال خلق الإنسان من علق هذا الدرس الأول الذي أتى به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في الغار هذه المحاضرة الأولى لا بد أن تكون كذا حكما من حكم الباري تكون كلمة إقرأ ليبين أن الأول أن نبدأ بالعلم وبالمعرفة ونحترم الكلمة المفيدة وأننا لا يمكن أن نعمل إلا بعلم وأننا لا نكتشف مسيرتنا إلا بعلم وأننا لا نصحح, يعني لا نصحح الحياة او لا تصح لنا الحياة إلا بمعرفة بدليل ببرهان ثم لابد أن يتكلم على الإنسان الذي هو يحمل هذه الرسالة والذي يدعي إلى الإيمان من أين أصله ويتكلم عن هذا القضي وهي الخلق قال الذي خلق سبحانه خلق الإنسان من علك هذا من مادة ليعرف الإنسان يتطامن وأنا رجاء أرجو رجاء لمن يعجبته نفسه أو تاه أن يتفكر من أين أتى ما أصله فطرة أبيه الأول آدم عليه السلام الطين ثم الماء المهين الذي مر به ثم من أي, من أي المواضع أتى ليعرف من هو اقرأ وربك الأكرم وعاد كلمة اقرأ هنا ليثبت هذه المعلومة وهذه القضية لتتأسس عند الإنسان هذه في ليلة الغار يبدأ هذا الفجر الجديد بالقراءة بالعلم بالمعرفة وأنا أحيي, أحيي كل من يحمل قلما ويحمل كتابا ويحفظ ويتفهم يتدبر آية أو يعني يشرح مسألة أو يبحث في قضية أو يعني يمهر في علم أو في فن أو في تخصص أو في صناعة أو في مهنة تنفع الأمة في الدنيا والآخرة أنا أشكر الرواد أنا أشكر المثقفين المهتدين بهدى الله الذي هدى محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب العلم الذي يتصل بالإيمان وقال الذي نوت العلم والإيمان ليس العلم المنحرف عن منهج الله ليس العلم الذي تنكر للإيمان وللوحي حتى يقول عالم سبحانه وتعالى هذا العلم الضال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فهنا يؤكد له القضية اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من عليك اقرأ وربك الأكرم ويعيد له الكراعة يقول اقرأ واصل الكراعة واصل التعليم ولا تكن انتهيت بل تقرأ وتتعلم أنا أحيي إمة الإسلام أحيي الشافعي ومالك وأحمد وبا حنيفة والإمة والبخاري ومسلم حتى إنهم يعني لما تعلموا ما تركوا القلم حتى ماتوا أحمد بن حنبل في السبعين يحمل المحبرة قالوا في السبعين بعدما جلد وحبس في عهد المعتصم قالوا تحمل المحبرة قال من المحبرة إلى المقبرة وقال سهل التستري يجب على طالب العلم أن يحمل المداد الحبر حتى يريقه ويهريقه في القبر آخر شيء يا طلب العلم حتى في الصين نطلب أي فائدة وأي مسألة حتى نموت ونحن نتعلم وبالمناسبة أبو الريحانة في فيما ذكر عنه أنه قال كان دخل عليه الطلاب في سكرات الموت قال الجدة الفاسدة تريث قال سبحان الله أنت في سكرات الموت أسأل جدة الفالس أبو الرحال بيروني أسأل عن جدة الفاسدة في سكرات الموت قال لئن ألقى الله أنا أعرف وأعلم مسألة أحسن من أن ألقى الله أنا جاهل فهذه رسالتنا فالله يقول اقرأ وربك الأكرم الله من كرم الله سبحانه وتعالى أن علم رسوله صلى الله عليه وسلم وأن علم الإنسان العلم النافع هذا الكرم أتى يعني من, من مواهب هذا الكرم المعرفة والعلم فإن أعظم ما, ما يمن الله به على الإنسان أن يجعله متعلما وعنده معرفة حتى يقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الجاهل يعني الغافل مع من تعلم العلم وأبصر الدليل واكتشف البرهان حتى سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتلم من درجات في الاستشاد يا إخوان أكبر قضية في العالم قضية العلوحية قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فانظر كيف استشهد من بين الناس أهل العلم أهل المعرفة ولذلك يميزهم سبحانه وتعالى حتى من لطائف أن الكلب المعلم الذي يتعلم يعني يحل صيده وصيده حلال أما الكلب الجاهل ما صيده حرام حتى إذا أتركت كلبا مدربا معلما وصاد لك غزالا أو ضبيا فإنك تأكل هذا الضبي والغزال لكنك لو أرسلت كلبا جاهلا غير مكلب يقول عن تعليم الكلاب يقول سبحانه مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فإذا أرسلت الكلب المعلم وصاد أصبح صيده حلالا بينما الكلب الجاهل صيده حرام حتى يقول حافظ الحكمي رحمه الله وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغل ومغتشم عن الجاهل لا لا فكيف هذا في البهائم فكيف من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس إنه الرباني ولذلك سبحانه وتعالى نتبع محمد صلى الله عليه وسلم الذين وعوا رسالة الغار ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فالأكرم هو الله ربك ومن كرم الله أن علمك ومن كرم الله أن صرفك بالرسالة ومن كرم الله أن أرسل لك جبريل ومن كرم الله أن فتح لك القلوب والأبصار والأسماء والمعاقل والدنيا فهذا كرمه سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم أتى أشرف الآن الأدوات والقلم ويقولون أن القلم أبلغ, أبلغ وسيلة من وسائل المعرفة والتعليم على مرة تاريخ مهما تقدمت الوسائل مهما تطورت الوسائل من شاشة ومن رادو ومن مطبوعة ومن مسموع ومن إلى غير ذلك من كل وسيل يبقى القلم هو المؤثر ولذلك الذي علم بالقلم فالله سبحانه وتعالى علم بالقلم وهذا له هدف وله يعني مقصد في هذه الآية فالرسول الله عليه وسلم لم يحمل القلم أصلا يقول وما كنت تتل من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون ورسول الله عليه وسلم أمي ولكن الله سبحانه وتنوه بشأن القلم هنا يقول أنتم ينبغ عليكم أن تتعلموا بالقلم وأن تحترموا القلم وأن تحملوا القلم إن القلم هذا أمره عجيب إنه صغير الجلم لكنه كبير المعنى وكبير الأثر في العالم والتاريخ إن القلم هذا قصة من الإبداء وهو أبدع آله ولذلك العلماء الفلاسفة الحكماء الأذباء الشعراء إنما رسخوا يعني أفكارهم ومفاهيمهم ورسالتهم وخلدوا أشعارهم وحكمهم بالقلم الآن انتهت حتى تجد الأداء في التلفاز مثلا أو في الرادو أو مسجل ينتهي تنتهي الصورة تخطف الصورة وتذهب ويبقى القلم ويبقى المكتوب ولهذا أصبح كتاب سبحانه وتعالى مكتوبا ومن شرف القلم أن الله سبحانه وتعالى كتب به في اللوحة المحفوظ وما يسترون في اللوحة المحفوظ وسطر به كتابه هناك سبحانه وتعالى ومن شرف القلم وهو أنواع أن الله أمر الملائكة أن تكتب الحسنات والسيات بالقلم فالملائكه تكتب حسنات الانسان بالقلم وتاتي يعني الصحائف يوم القيامه مكتوبه بالقلم قلم الملائكه فهذا شرف القلم وهو الذي خلد الاثار وحفظت به السكوك والمواثيق والعهود وسطرت به يعني, يعني تاريخ الامم وما تركوه من نتاج فكري وثقافي وعلمي بالقلم قال الذي علم بالقلم فسبحانه الذي علم وحده جل في علاه لا إله الله يأتي الإنسان بالقلم الصامت فيكتب المعارف بهذا القلم قال علم الإنسان ما لم يعلم فالمعلم هو الله سبحانه وتعالى وانظر هذا قضية التعليم والعلم والقلم هي في أول ليلة يأتي بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي الأمي في الأمة الأمية حتى يقول عليه الصلاة والسلام نحن أمة الأمية لا نقرأ ولا نكتب ولكن ليس معنى ذلك الخبر أن استمروا على ذلك معناها هي حكاية عن الحال الذي كانت عليه هذه الأمة فإن الأمة العربية كانت أمة أمية كانت تعتمد على الحفظ وعلى البديهة وكان لها أسواق للبيان وللأدب واجتماعات للحرف المقامات ولحفظ المقامات والحفظ القصائد لكنها ليست لا لن تكن تكتب وليس عندها كتب ولا مكتبات ولا عندها فن كالصينيين وكالرومان وكالفرس فأخبر صلى الله عليه وسلم بالحال ثم دعا صلى الله عليه وسلم إلى التعلم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من سلك طريقا يلتمسه في علما يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة فهنا قال علم الإنسان ما لم يعلم سبحان الله لا يزال الإنسان يزداد. علما كل يوم مهما تعلم ومهما تعلم الإنسان سوف يبقى جاهلا عن قضايا كبيرة كبيرة وأسرار في الكون وأسرار في النفس وأسرار في الغيب وأسرار في العالم مهما تعلم ولو قرأ, لو قرأ ملايين المجلدات وملايين الرسائل وملايين الكتب وشاهد ملايين الأدلة والبراهين سوف يبقى الإنسان جاهلا بقضايا كثيرة وفوق كل ذي علم عليم حتى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقليل الذي عندنا بالنسبة للعلم الله سبحانه وتعالى حتى يقول الخضر لموسى عليه السلام عليه ما علمك ولا علمي في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقره من البحر فهنا يقول علم الإنسان ما لم يعلم فكل ما اكتشف إنسان شيء الله هو الذي علمه سبحانه وتعالى وفيه علينا أن نبقى نطلب المعرفة ولا نقول انتهينا يقول الشافعي يبقى العالم عالما حتى يقول علمت ثم فيجهل إذا قال العالم خلص انتهت ترى تعلمت اكتفيت بمعلوماتي إذا رايت الفقه قل أنا وصلت للفقه لدرجة نهائية فعرف أن فيه جهل أن عنده جهل لأن العالم يحس ويشعر أنه لا زال يتعلم ولا زال ينقصه مساء كثيرة وأن العلم أمامه محيط واسع لا حد له ولا نهاية له فعلينا جميعا أن نطلب المعرفة وأن نتعلم من ليلة الغار التي اجتمع فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بجبريل الليلة المباركة التي انطلقت فيها رسالتنا معرفتنا ثقافتنا وبالمناسبة أنا أطلب من كل مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يوصل ثقافته بثقافة الوحي التي أتت على رسول الله عليه وسلم في الغار في غار حرى في غار نحن ننطلق من الغار والغار مدرسة الكبرى والغار مدرسة الوحي مدرسة الكبرى وغار حرة تاريخ عمري وميلادي ورضواني الآن لا زال الدرس بين جبريل ومحمد عليه السلام مستمرا لا زالت الكراعة والتلاوة مستمرة والسورة لا زال جبريل يقرأ على الرسول عليه السلام والرسول عليه السلام يقرأ بعده كان صلى الله عليه السلام أميا وليس عنده دفتر اصلا في الغار ولا محبرة ولا قلم يتلقى منه بعد ما قاله اقرأ ثلاثا بدأ يقرأ بعده فهنا تواصل الآيات القضاء الكبرى التي هي أول درس وأول محاضرة كانت مع الرسول عليه وسلم في غار حراء صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى في, في السورة كلا إن الإنسان ليطعى انتقى للآن بعد ما خلق الإنسان وعلمه, وعلمه ما لم يعلم علمه بالقلم ولكن الإنسان يطغى من طبيعة الإنسان إذا لم يحكمه دين وإذا لم يعني يقيده, يقيده شريعة وخوف من الله سبحانه أنه يطغى خاصة إذا أوتي مواهب لم يحسن توظيفها يطغى يتجاوز الحد الإنسان من عادة الظلم والجهور خلق الإنسان ظلوما جهولا ولكنه إذا حاكم إلى الشريعة الربانية التي أنزلها الله لتهذيب هذا الإنسان وهداية هذا الإنسان يهتدي الإنسان يعني يصبح الإنسان فاضلا الإنسان إما أن يكون فاضلا فاضلا كأحد الملائكة وخير من الملائكة عند كثير من العلماء أو ينحط الإنسان إلى أن يكون كالبهائم بل, بل البهيم أهدى سبيلا كما قال سبحانه يوم الإنسان يوم يترك العقيدة الصحيحة يوم يترك المبادئ الحق يوم يترك إنسانيته ينحط إلى الدرجة البهيمية يقول سبحانه وتعالى إنهم إلا كلا نعام بل هم سبيلا هنا يقول كلا وهي زجر ورد قال إن الإنسان من طبيعة الانفرام متى يطغل الإنسان؟ قال أرعاه استغنى إذا رأى الإنسان نفسه أنه استغنى بمال بجاه تجد عنده إذا لم ي... يتقيد بخوف من الله وبإيمان تجد عنده من الطغيان و... و... والظلم والجور حتى يقول أبو الطير والظلم من شيء من نفوسي فإن تجد ذا عفة فالعلة لا يظلمون يقول دائما ترى الناس يظلمون فإذا شفت إنسان ما يظلم فعرف أنه العلة والعلة تقول تقول خوف من الله عز وجل كما يقول عمر رضي الله عنه والله لو لا القيامة لكان غير ما ترون لو كان غير القيامة والحساب والجزاء كان الإنسان يفعل ما شاء لكن يتذكر الوقوف بين يد الله سبحانه وتعالى فالإنسان هنا الذي يطغى الذي لا يتذكر الوقوف بين يد الله عز وجل ولا يتذكر المحاسبة ولا يتذكر القبر يطغى ويتجاوز الحد ولهذا ينقل الطنطاوي عن ديكارت الفيلسوف الألماني يقول إنه ان الحياة رأينا المشهد الأول منها مشهد الظالم والمظلوم مشهد الغالب والمغلوب مشهد القوي والضعيف فإن المشهد الثاني فإن المشهد الثاني اللي ينتصر فيها المظلوم من الظالم والمغلوب من الغالب قال الطنطاوي وهو اعتراف ضمني من ديكارت على أن في يوم آخر لا بد يجمع الله الأول والآخرين قال الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى تجد الإنسان فقير مسكين قد يكون في الغالب صح مسكنة لكن يوم يغتني فجأة ولا يكون عنده إيمان ولا تقوى يطغى ويفغي وتجد مش مخرا تائها معجبا أحمق إن إلى ربك الرجعا هذه قضية كبيرة وقضية تحقق في اول درس بين جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام أول لقاء تقرر القضايا الكبرى منها من الخلق والتعليم وطبيعة الإنسان وطغيان الإنسان بلا إيمان ثم إن إلى ربك الرجعة النهاية في, في الاخير إلى الله نهاية الرحلة إلى الواحد الأحد حياتنا هي سفرة قضيناها في أيام ثم ننتهي الرحلة إلى الله الواحد الأحد وقوف القطار في يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى الي يحاسبنا بأفعالنا التي قضيناها في هذه الحياة بأتعابها بأتراحها بأفراحها بنجاحاتها بإخفاقاتها تنتي إلى الله سبحانه وتعالى إن إلى ربك الرجعة وإلى الله المنتهى سبحانه وتعالى النهاية عند الله منه البداية وإليه النهاية إن إلى ربك وانظر يعني كلمة الرب كيف ستكرر في الدرس الأول في سورة إقراء لأنه سبحانه وتعالى هو, هو الخالق الرازق المتصرف في الكون ثم إنه يعني يغرس في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم هذه القضية القبرى أن المتولي وأن الناصر وأن الحافظ والرازق والخالق والله الله إن إلى ربك الرجعة فإذا علمت أيها الإنسان أن إلى ربك الرجعة فأحسن أحسن العمل حتى تجد رجعة سليمة وخاتمة حميدة ونهاية طيبة عند الباري سبحانه وتعالى هذه هي نهاية الرجعة إلى الله ثم ينتكى الخطاب في السورة إلى مشاهد أخرى يقول أهل العلم أنها نزلت الخمس الآيات في الدرس الأول وقال بعضهم بل نزل البقية يعني في هذه السورة والذي يظهر لي أنها نزلت على فترتين أو ثلاث فترات وسوف ينتقل, ينتقل الخطار في السورة إلى مشهد بعد نبوة الرسول عليه وسلم وهو يعرض الدعوة الجديدة والفجر الجديد والدين الجديد وسوف يظهر له طاغوت من الطواغيت يحارب الدعوة وسوف يتكلم الله عن هذا الطاغوت قال أرأيت الذي ينهى وهو أبو جهل عند كثير من فسرين ومن سار على منهج بالجهل يقول أرأيت لهذا ولم يسمي احتكارا له يقول أبو الطيب أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا كذاك قد كنت في أهلي وفي وطني إن النفيس غريب حيث ما كان أرأيت لهذا الذليل الحقير النكرة الذي ينهى ينهى من ينهى عبدا إذا صلى أرأيت هذا الذي يعترض عليك وأنت العبد الذي تصلي لله وتوحد ربك وتعبد مولاك أرأيت لهذا التافه الحقير البائس كيف يعترض وينها أرأيت لهذا ما من فعله؟ الذي يخلك من ماء مهيل ومن طين الآن يحارب الرسالة ويحارب الدعوة يحارب المشروع العظيم الرباني الحضاري الإنساني الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ينهى ينهى ينهى, ينهى عن زور؟ لا ينهى عن فاحشة ينهى عن ظلم ينهى عبدا إذا صلى إنه يخالف الفطرة إنه يخالف الحق إنه يصادم الدليل والمحجة البيضاء إنه منقوس الفطرة منقوس الإرادة خائب الطريق هذا هو الخذلان هذا الرجل أبو جهل هو فرعون هذه الأمة يبدأ معه الآن يبدأ الصرع معه ويبدأ التبكيز معه بينتهي به الحال إلى أن يقتل ويسحب جثة هامدة في بدر وتنتهي أسطورته وخرافته وكذبته وتنتهي مع لعنته إلى نار جهنم ويبدأ الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال أرأيت الذي ينهى أما تعجب من فعله عبدا إذا صلى ينهى الرسول الله عليه وسلم يقول يمر الرسول الله عليه وسلم لا تصلي في بيتنا لا تصلي في الحرم ويؤذيه ويرفض عن يسجد هل البيت بيتك ويسحبه وهل, عن منكر؟ وهل أنت تنهى عن منكر أم تنهى عن خير عظيم قال عبدا إذا صلى ولله يقول أهل العلم إن من أسرف سفات رسول الله عليه وسلم أنه عبد ولذلك يقول إنما أنا عبد الله ورسوله والله شرفه بذلك في مواقف عظيمة فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عن وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهذه من أسرى المقامات قال عبدا إذا صلى وتأتي الصلاة وإذاه بعد التوحيد أعظم عمل وهي الفريضة الثانية والركن الثاني في الإسلام والصلاة وهذا الصلة بين العبد وبين ربه والصلاة هذه هي منه من الله فضل من الله أنا وهنئ من يصلي صلوات الصلوات الخمس كل يوم وبارف لهم في هذا الشهر الفاضل يعني أبعث لهم بشرى بإذن الواحد الحج بجنة النعيم بالنجاة من النار شكرا للمصلين هنيئا لهم قرة عين لهم طوبة لكل مصلي وبالمناسبة أحذر وأنذر وخوف بالله من ترك الصلاة ومن هجر السجود لله ومن عقل مسجد ومن ترك ومن تنكر للركعات التي خمس صنوات في اليوم والليلة الصلاة يا هي يروح يحياه يمعلم أنا أقرأ لبعض الفلسطة المعاصلين والسلمين يقول مسكين الذي لا يصلي مسكين ذبح نفسه وغير سكين مسكين قد انتهى قد وصل إلى جدار قد وصل إلى انهيار قد قارب الانتحار مسكين الذي لا يصلي بائس لا عنده مدد ولا طاقة ولا نور ولا حبل يعني يعتصم به مدد وليس له ركن ركيم يلتجي إليه الذي لا يصلي كالضائع في البيداء أو كالذي ركب السفينة ظلت على الأمواج فهي تثلاطا بذات الشمال يسرع الهم والغم والنكد والكرب وسوف ينتهي إلى خدلان وإلى خسار فهنا قال عبدا إذا صل ينا عبدا لله وهذا العبد يصلي لله ويقوم هذا المجرم الذي اسمه أبو جهل وهو أبو, أبو الخرافة والشرك والوثنية يقوم ينهى ويسجر هذا الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد لله عز وجل بل هو أفضل العبيد وأقربهم إلى الله إذا صلى لله سبحانه وتعالى وما دخل ولماذا ينهى هل فسطرة ضرر على أحد هل أدخل الرسول الله عليه وسلم بصلاته يعني مشقة هل أخذ مما الأحد تقول بعض الأدباء المعاصرين يعني يوم أعلنت قريش الآن مئة ناقة لمن يأتي بها صلى الله ما هو الجرم الذي ارتكبه صلى الله عليه وسلم ما هي الخطيئة التي أتى بها أتى بدين جديد وأتى بخير وأتى بنور وأتى بإنقاذ لحياة الناس وأتى بإخراج لهم من الظلمات إلى النور أتى يزكيهم أتى يطهرهم أتى برحمة لهم أتى يدعوهم إلى الفوز في الآخرة وإلى النجاة من عذاب الله فهذا هذا هو الجزاء قال عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى اعجب بهذا الذي ينهى العبد الذي يصلي أرأيت إذا كان على الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وitizen على كان على الدليل الصح هناك على الخطأ واذا كان في رسودٍ وذاك في غي وإذا كان في حق هذاك في باطل على الهدى وينكر عليه على الهدى ويحاربه ورسوله عليه وسلم هو الذي أتى بالهدى وهو على صراط المستقيم ودينه نور قويم فما أتى به من الدين على الصلاة والسلام هو الهدى كله فهو بعث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال أرأيت إن كان على الهدى ولذلك يترك الإنسان يعني أمام العقل يختار وهذا منهج القرآن في الجدل والحوار وإن أنا ندري أو إياكم لعلى هدى أو في ظال المبين يترك لك أن تفكر وتتأمل وأحيانا لا يجزم لك بانهاية القضية يترك يعني وازع الفطرة وازع العقل يتأمل في جهن القضية مكشوفة لكن يترك لك حرية الاختيار ويقول أرأيت ان كان على الهدى رأيت أن هذا الرسول المعصول صلى الله عليه وسلم كان على الهدى فلماذا ينهى يفرض أنه على الهدى وهو على الهدى صلى الله عليه وسلم كيف يتقدم ويسجره وينهاه أو أمر بالتقوى فوصل الله عليه وسلم في نفسه على الهدى فهو مهديا فهو مهدي صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله ويأمر بالتقوى فهو صلى الله عليه وسلم إما في أحد أمره إما أن يصلي لله سبحانه وتعالى على هدى من الله أو يأمر بالتقوى يأمر غيره صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم في حالته لا ينبغي أن ينهى ولا ينبغي لهذا الطاوت الذي سمى أبو جهل أن ينهى أو يؤذي أو يسجر رسول الله عليه وسلم لأن الرسول يصلي لربه ولأن رسول الله عليه وسلم على هدى ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالتكوى وانظر إلى كلمة التكوى ما أشرفها في هذا المجال وهي فعل ما أمر الله به من الأقوال والأعمال الصالحة وترحم عنها الله عنها وهي باختصار مثل ما يقول عالي رضي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد لهم الرحيل والرغاة القليل بل قال ابن يسعود التكوى هي أن, أن يذكر الله فلا ينسى وأن يطاع فلا يعصى وأن, وأن يشكر ولا يكفر قال أو أمر بالتقوى فهو صلى الله عليه وسلم لا أمر إلا بخير أخلاقه ومحاضراته وخطبه ودروسه كلها هداية وكلها نور يدعو إلى التقوى عليه الصلاة والسلام إن الرسول الله عليه وسلم لم يقم بمشروع سياسي ليؤسس دولة من دول أهل الأرض هذه أمرها صغير وهين بالنسبة للمشروع الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. إن الرسول الله عليه وسلم لم يأتي بفكرة يعني مثل ما يفعل بعض الفلاسفه ان ياتي بفكره ثم يؤلف من شانها ويدعو اتبعه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بمشروع اعظم واكبر واجل أسأل الله ان يوفقنا لاتباع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يحصرنا في زمرته باسمه الاعظم الأكرم اسال الله ان يجعلنا واياكم من نصافح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم اوردنا حوضه واسكننا من حوض شر بث لا نظمى معده ابدا واذا لقاء سبحان ربك رب العزه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله لو زرت بيت الله يا فخذ بؤادي تجد أطرافه مذعادي وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد shut مجنحت درابنا حاضر الأقوام